117. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر 118. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر 119. ففتحنا أبواب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 118. فهل من مدكر 119. فكيف كان عذابي ونذر 110. ولقد يسرنا القرآن للذكر 111. فهل من مدكر 112. كذبت عاد 119. وقبلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر 110. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر 111. فكيف كان عذابي ونذر 112. ولقد يسرنا 119. كذبت سمود بالنذر 110. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر 111. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر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 117. ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر 118. ولقد راغدوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر 119. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر 111. فذوقوا عذابي ونذر 112. ولقد يسرنا القرآن للذكر 113. فهل من مدكر 114. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر 119. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم في الزبر 110. أم يقولون نحن جميع منتصر 111. سيهزم الجمع ويولون الدبر 112. بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر 111. إن المجرمين في ضلال وسعر 112. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوكوا مس سقر 113. إنا كل شيء خلقناه بقدر 114. وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر 114. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر 115. وكل شيء فعلوه وَكُلُّ الزبر 116. وكل صغير وكبير إن المتقين فِي 117. إن في مقار صدق عند مليك مقتدر